بسم الله الرحمن الرحيم ألف تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين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 ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحترك كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل له من سلالات مما سَوَاهُ وَنَفَقَ فِيهِمِ الْرُّوحُ وَجَعَلَ لَكُمُ الْسَّمَاعَ وَالْأَلْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وَقَالُوا أَيْذَأْ ظَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَئِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِنِقَاصٍ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ قل يَتَوَفَّاكُمَّ لَكُ الْمَوْتِ الذي مُكِّلَ بكم ثم إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُدْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ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 كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم دوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أَظْلَمُ ممن ذكر بِآيَاتِ ربه ثم أعرض عنها إِنَّ من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل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 you